بوك تو اتوان ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون ماليك الصفات واحد الصفات واحد اج ارج نو Imra atun kebiratus szin. Imra a Egy kövér nő. Imra atun szemina. Imra a Egy kíváncsi nő. Imra atun fudúlia. Imra a Egy új altú. سيارة جديدة سيارة جديدة ايج جوش اوتو سيارة سريعة سيارة سريعة ايج سيارة مريحة سيارة مريحة كيك ثوب أزرق ثوب أزرق ثوب أحمر ثوب أحمر ثوب أخضر ثوب أخضر شنطة يد سوداء Santatjed, szóda. Egy barna táska. Santatjed, bunnia. Santatjed, bunnia. Egy fehér táska. Santatjed, bajda. Santatjed, bajda. Kedves emberek! Nesun lóta ناس لطفاء ادوارياش امبارك ناس مهذبون ناس مهذبون اردكش امبارك ناس مهمون ناس مهمون كدves جرمكك اطفال محبوبون أطفال محبوبون. سمتلا جيرمكك. أطفال وقحون. أطفال وقحون. يو أطفال مؤدبون. أطفال مؤدبون.